وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تُقَصِّقُوا فِي الْيَتَامَى فَاكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرَبَاعٍ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَعٍ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالهم وَلَا تَأْكُلُوا هَائِسَرَاثَ وَبِدارًا أَيْ يَكْبَرُوا وَمَا كَانَ غَلِيَّ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ, منه وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق أسنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فَيُكَانَ لَهُ إخْوَةُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ وَصِيبِهَا أُوْدَاءٍ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيِّهُمْ أَقَرَبُ لَكُمْ نَفْعَ فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم من نصيب ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه من بعد وصية يوصين بها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 فَيَكُنُّوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّنُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا يدخله, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُنُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا إِلَّا أن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإن كرهتمهم فعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ تَرَدْتُم مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نُطْفَرًا فَلَا تَأْخُذُوهُ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ووحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا, أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ فَبَاشِرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَحَلَالٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله هوفور الرحيم يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 يا ايها الذين امنوا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إِلَّا ان تكون تجاره عن تراض من لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فَسَوْفَ نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن, فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها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 والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا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 ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكِنَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصور رسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 وَإِن كنتم مرضى أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم مِنَ الغائط أو لَامَسْتُمُ أَوْ لَامَثْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ألم تر إلى الذين أُوتوا نصبا من الكتاب يشترون الضلال يشترون الضلال ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليوم وكفى بالله نصير. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوى مولاك لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضمث وجوها من قبل ان تضمث وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا أصحاب الثبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ فَلَمَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَاهِ اسْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَوْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كأعزيز حكيم والذين آمنوا عمرو الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين آمنوا عمرو الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها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 الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون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 ما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك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 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا, لوجدوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا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 ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم من النبيين مِنَ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا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 فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك ليقولن أن لم تكن بينكم وبينهما ودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقاتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلما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 قل متاع الدنيا قليل قل متع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فاتила أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القرآن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 والله أَشَدُّ بأسا وَأَشَدُّ تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَقِيتًا وَإِذَا حُيِّتُ بِتَحِيَّةٍ فَحِيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الْلَّهُ لَا إِلَهِ إلَّا هُوَ وَلَا يَجْمَعُنَّكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رُيْبَ فِيْهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَ اللَّهَ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْقَوْمَ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْلِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجْدَ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكان الله عليما حكما ومين يقُتُ المُؤمِنَ مُتعمدا فجَزاؤه جَنَّم فجَزاؤه جَهَنَّمُ خالِدَا فيها وغضِبَ الله عليه ولعنه وأعَدَ له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون لمن القى اليكم السلام لستم من مؤمنين تتبعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله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 معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم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 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكْرُ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 من يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله وفور الرحيما ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه أَوْ اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم ما الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وما وساءت مصيرا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَّخِذُ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْضُولًا ولا اضلالا لهم ولا امنا ينهم ولا امرا ولا امرا فلا ولا فلا خلق الله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 والذين آمنوا وعمروا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدون وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 فَأُولَائِكَ يَرِثُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا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 لله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصطة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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّا تَفَرَّقَيْنِ اللَّهُ كُلٌّ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزاء بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ودبذ بين بين ذلك لا اله الا الهؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين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 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أَن يفرقوا بين الله وَرُسُلِهِ ويقولون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 فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَقَدَّتُمُ الصَّاعِقَةَ فَقَدَّتُمُ الصَّاعِقَةَ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ تَقَدَّرُ العِجْلَ بِمِنْ بَعْدِ بِمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَثُونَا عَن ذَلِكَ وآتينا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدو وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه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 وأخذهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُونَهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا